الله عليكم يقول السائل ما معنى قولهم في تعريف الإيمان وينقص بالمعاصي حتى لا يبقى منه شيء السلف ورد في النصوص أن الإيمان ينقص ولم يكيدوا هذا النقص حتى لا يبقى منه شيء بل ورد أن الله عز وجل يقول للشافعين أخرجوا من النار من كان في قلبه مثل ذرة من إيمان ولم يقول لم يبق منه شيء فنشلوا الدرب الذي سلكه السلف الصالح وأن الله عز وجل في حديث شفاعة يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثل درة من إيمان الرواية الأخرى من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثل حبة خردل من إيمان ولم يقل لم يبق منه شيء فنقف مع النص نعم أحسن الله إليكم يقول السباب والغيبة هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق الغيبة والسباب السباب والغيبة الغيبة أعمى الغيبة أعمى تكون بالسب وتكون بالشاتم وتكون بأمور متعددة والسب نوع من الغيبة نوع منها لذا وجب الكف كف اللسان عن اغتياب القلب وعن سبهم وشكبهم ولوبؤ في أعراضهم وفي الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله يقول السائل هل سب أهل البدع ونعتهم بأوصاف تفيد السب وما معناه في صدد التحذير منهم جائز لا حاجة إلى لعنهم ولا يحل مشكلة من مشكلاتهم ولكن بيان ما هم عليه من خطأ بيانه بالأسلوب العلمي والتحذير والتنفير من بدعهم حتى لا يقع الناس في بدعهم فيهلكون ولا يسبهم ولا يشتبهم بل يبين ما هم عليه من القطأ والمخالفه قال تختلف البدع عظمى كبرى قد يعني يشتم فاعلها ويحذر منه ودون ذلك يبين ما عليه المبتدع من الأخطاء ويحذر منه إذا كان من الدعاة إلى بدعته آه. أحسن الله إليكم من إيطاليا يقول إمام مسجد صلى بالناس الجمعة وبقي بين تسليمه من صلاة الجمعة ودخول وقت صلاة العصر نصف ساعة فلم ينتظر دخول الوقت وجمع العصر إلى الجمعة وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بغير عذر علما أن هذا الفعل تكرر منه وهو يقول بأن هناك من أفداه بفعل ذلك أرجو أن تبينوا لنا حكم هذا الفعل هذا العمل ليس صوابا بل هو خطأ وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع صلاة العصر إلى اليوم حتى في السفر ففعله خطأ وأن الجمعة لها وقتها بدءا ونهاية وصلت العصر لها وقتها بدءا ونهاية ففعله قطاء وعليه أن يراجع أهل العلم ويذاكرهم حتى يفهم الحق والصواب من مسألة فيعمل به أحسن الله إليكم يقول السائل القبوريون من الصوفية هل يعذرون بالجهل وهل تصح الصلاة خلفهم القبوري سواء من الصوفية أو من غيرهم مشرك شرك أكبر وهم الذين يستغيتون بأهل القبور في جلب المصالح ودفع المضار. سواء من الصوفية أو من غيرهم، ومن كان هذا حاله يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه لا يصلح أن يكون إماما ولا يصلّى قلبه إذ أن صلاته لا تصح، ومن علم أن صلاته لا تصح وصلى وراءه فصلاته باطلة. الله إليكم يقول رجل سلم من ثلاث ركعات من صلاة الظهر رجل سلم بعد ثلاث ركعات من صلاة الظهر ثم نبه بعد الصلاة أنه بقي ركعة فماذا يفعل ومتى يسجد لله إذا قال في المسجد عليه أن يأتي بالركعة كاملا قراءة وركوعا وسجودا حتى ينتهي ويصيّد للسهو قبل أن يسلم، يصيّد للسهو قبل أن يسلم، يأثِير الحواف تكمل له الأرض. هذا إذا كان يعني في الوقت ما فيه يعني فراغ، أما إذا بعد طال الفصل فهو يعيد الصلاة. وكل من صلى بصلاته وعلم السهو عليه أن يعيز الصلاة لكن إذا كانوا في المسجد فرق عواهر وسيود للسهو وكفر <تصفيق> <هايكو>. <تصفيق> يقول من أين يبدأ بالركعة الفائثة هذه أخيرا يكبر طائمة. يقوم ويكبر ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويرفع ويسلل ويقرأ تحيات ويسلم ويقرأ تحيات ويسللسه ثم يسلم نعم. أحسن الله إليكم من فرنسا يقول نرجو منكم ذكر بعض الأحكام لمن أسلم حديثا سواء كان ذكرا أو أنثى لتعم الفائدة وما نصيحتكم لهؤلاء المسلمين الجدد أولا الذي أنعم الله عليه وبيد إسلام وكان على الكفر عليه أن يحمد الله عز وجل ويشكره على ذلك ويدعو لمن دعاه إلى الدخول في الإسلام لأنه جر له أعظم النفر وثانيا أنه يعلم أصول الدين يعلم التوحيد حتى يعبد الله وهو يعرف ربه يوحد الله في ألوهيته وربوبيته. واسمائه وصفاته ويعلم أحكام الإسلام وأحكام الإيمان مراتب الإيمان والإحسان وهذه هي مراتب الدين ويعلم كيف يخلي بالقول والفعل حتى تقبل صلاته. ولا يجوز التقصير من أهل الإسلام أن يقصروا في من هذا شأنه فلا يكفي أن يعلن إسلامه ثم يترك بدون تعليم بل لا بد من المواصلة والجد والاجتهاد منه ومن من يتصدى لتعليمه من طلبة العلم حتى يتقن التوحيد وأنواع التوحيد ويعرف كيف يصلي وكيف يتعامل مع الأوامر والنواهي ومع حقوق الله وحقوق عباده حتى يكون من جملة المسلمين حقيقة فهو لا يجوز له أن يقصر والمسلمون وفي المقدمة طلبة العلم لا يجوز لهم أن يقصروا في حق من أسلم حديثا بل يهتم به حتى يحرز الواجب من أمر دينه والله أعلم